you、mm -hmm. احنا لو يوم غبنا فيه التالي ما بنقدر نجيب اه بنضعف فيها ي ه من مش ضعيف ي غياب حبيب